بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نبدا باذن الله تعالى في هذه المحاضره وهو يوم امتحان اللغه العربيه فنحاول مبدئيا مراجعه سريعه على الاعزاء الذين سوف تلت الامتحان باذن الله كنا قد تكلمنا عن ان الجزء الاخير سوف يتم التركيز عليه في هذا الامتحان ثم نبدا بتطبيق عملي على اعراب صوره الكهف وطبعا صوره الكهف بالذات صوره من اقوى الصور في الاعراب يكاد يكون فيها كل ما نحتاجه من تطبيق عملي على ما درسناه او سوف ندرس باذن الله تعالى نبدا الاول بالحديث عن الجزء الخاص بالامتحان في المنهج بتاعنا وهو او الجزء الاكبر التي تم تركيز العلم في الامتحان هو الجزء الخاص لجملة الاسمية قلنا ان الجملة الاسمية تتكامل من المبتدأ والخبر المبتدأ كلمة بدأ بالكلام غالبا وتكون معرفة غالبا وتبدأ بها الجملة وقلنا ان الثروك نفتاني والخبر هو الذي يتم مع المبتدأ معنى الجملة حيث يحسن السكوت عندهم وتكلمنا عن ان المبتدأ والخبر الترتيب الطبيعي لهم ان يبدا بالمبتدا ثم يثنى بالخبر فنقول الولد مؤدب الولد مبتدا ومؤدب خبر تمام ونقول ان هذا هو الاصل ولكن قد يخالف هذا الاصل عندما نحتاج الى ذلك سواء مجبرين على ذلك او مختارين قد نختار ذلك من باب البلاغه بتقديم ما حقه التاخير او نجبر على ذلك عندما يكون المبتدا نكرا او ولا خبر الجمله او في غيرها من الحالات والخبر قد يتقدم على المبتدا وجوبا او جوازا يتقدم الخبر على المبتدا وجوبا ده جنب مبتدا نكره محضه كلمه نكره محضه يعني نكره لا هي موصوفه ولا مضافه ولا في اي شيء يضيف هي نكره فقط كلمه نكره فقط مثلا نقول مثلا في الحقل زهور لم نقل زهور جميله تمام او زهور ملونه او اي حاجه تخلي الكلمه يعني ليست نكره محضه فالحقل زهور نقول في الحقل شبه جمله خبر مقدم وزهور مبتدا مؤخر كان نقول فوق الشجره طائر فنقول الطائر مبتدا مؤخر فوق الشجره شبه جمله خبر مقدم يبقى اذا هنا يتقدم الخبر وجوبا عندما يكون مبتدا نكره محضه والخبر شبه جمله ايضا يتقدم الخبر على المبتدا عندما يكون الخبر من الاسماء التي لها الصدار اسماء التي لها الايه صدار مثلا اقول اين اقامتك متى رجوعك من السفر وهكذا فنقول اين مثلا ظرف او متى ظرف وما بعدها يعرب مبتدا مؤخر وجوبا لماذا لان لماذا وجوبا لان اسماء الاستفهام على الصداره هل اتصدر الجمله وتبدا بها الجمله بذلك يجب ان توضع في اول الجمله فاذا كان المبتدا من اسماء الاستفهام التي على الصداره يبدا بها الكلام ثم ياتي بعدها المبتدا ويتاخر وجوبا ايضا في حاله النصب عندما يكون المبتدا مشتمل على ضمير يعود على بعض الخبر كان نقول للفنان اسلوبه للفنان أسلوبه أصلا أسلوبه للفنان للفنان جار واجهر شبه جملة خبر مقدم وأسلوبه مبتدأ مؤخر أو كما قال مولان أسجل أم على قلوب أقفالها أصل كلام في غير القرآن أقفالها على القلوب فأقفالها والمبتدأ وعلى القلوب خبر شبه جملة ولكن اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر للفنان اسلوبه هنا جعلت المبتدا اتاخر وجوبا ام على قلوب اقفالها اقفالها جعلت المبتدا اتاخر وجوبا ايضا قد يتقدم المبتدا من باب الجواز يعني يجوز ان يتقدم واتاخر عندما يكون المبتدا معرفه والخبر شيء بالجمله كان نقول في البيت الرجل اصلا الرجل في البيت ولكن هذا تاخر جوازا فوق الشجره تالع عصور اصطال عصور فوق الايه فوق الشجره كان مبتدا معرفه فيجوز ان اتاخر او يجوز ان يتقدم ايضا اذا كان مبتدا نكره مبتدا اسف نكره و معرفة ناكرة مبتدا معرفه والخبر نكره مبتدا معرفه والخبر نكره كان تقول واضح الحق واضح ان حق اصلا الحق, الحق واضح الحق مبتدا واضح خبر طيب ايضا تكلمنا في هذا الجزء عن حذف المبدا وجوبا وايضا تكلمنا ذات عن حذف الخبر وجوبا يحذف المبتدا وجوبا في حالات اولها ان يكون الخبر مخصوصا بالمدح او الذم مخصوص بالمدح او الذم كان نقول مثلا نعمه اخلاق المسلم الصدق او نعمه الخلق الوفاء او نعمه العمل قيام الليل تمام فعندما نقول مثلا نعمه العمل قيام الليل انا اقول نعمه فعل ايه موضع جامد مبني على الفتح العمل فاعل مفهوم الضمه قيام هنقول عليه آه هو آه خبر لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو هو اصبح مخصوص بالمدح نعمه العمل قيام الليل بيس العمل ترك الصلاه بس فعل العمل فاعل ترك خبر لمنتدى محزوف تقديره هو تركه الصلاة أيضا قد يتقدم الخبر آسف يحزف المتدى وجوبا في الخبر عندما يكون الخبر مشعرا من القسم كلمة مشعر يعني مش صريح في القسم زي كان أقول مثلا والله لأعملن لا الخير أو والله لأصنن لا وطني أو والله لأقولن لا الحق أو بالله لأذهبن لا إلى المسجد وهي كبير لو قلت مثلا بالله نادى من المسجد انقل باحرف جر واسم الجلاله في محل جر و شبه الجمله خبر المبتدا محذوف تقديره قاسم او يمين اذا كان ذا بدات الجمله والله او تالله او بالله او في ذمتي نعلم ان هذا مشعور بالقسم والموجود لدينا هو جار مجرور خبر والمبتدا محذوف وجوبا تقدير قسم او يمين ايضا من ضمن الحالات التي يعني يتقدم او يحدث في المنتدى حاله حذف المصدر النائب عن فعله تمام كان نقول مثلا سمع وطاعه سمع وطاعه او مثلا ذنب مغفور او حج مبرور او غيرها من الكلمات التي نجدها في كلامنا اصل كلام سمعك سمع مطاعه حجك حج مبرور ذنبك ذنب مغفور وهكذا هنا هنالك حذف ل المبتدا تمام وبقاء الخبر وحذف واجب لا أبدأ في حذف المنتدى جوازا وهذا الحذف يكون في حالات الإجابة على سؤال عندما أقول لك أين علي تقول في البيت كانت إجابة السؤال الصحيحة أن تقول علي في البيت علي في البيت تمام كما قال مصجل وما أدراك من خطم نار, نار الله المقد نار الله المقد يعني ما ذكر كلمه حطمه كان الاجابه كانت ممكن ان تقول ان حطمه نعم الله الموقد فانت حذفت عند الاجابه على سؤال المبتدا بس حذف جائز يعني يصلح ان عن يقول انت مسالني اين علي اقول عليون في البيت او اقول في البيت فين قلت في البيت فهذا حذف جائز من مبتدا ولكن يجود ان اذكره ايضا نور الله المنقد كان من ممكن ان يقول الحطمه نور الله المنقد ولكن حذفت الحطمه للعلم بها واكتفينا بقولنا نور الله المنقد طيب حاله ده عبد الخبر نعم يتعدل المبتدا واحد كان نقول مثلا الحق نور صادع الولد خلقه طيب الفتاه ابوها جميل المؤمنون ربهم الله وغيره عندما نقول حق نور صادع نقول حق مبتدا نور مبتدا ثاني صادع خبر مبتدا الثاني والجمله الاسميه في محل رفع خبر مبتدا الاول ايضا عندما نقول الولد خلق طيب الولد مبتدا خلق مبتدا ثاني ولا طبعا ده من الروابط المضاف اليه وطيب خبر مبتدا الثاني والجمله الاسميه في محل رفع خبر مبتدا الايه الاول ايضا الخبر له انواع نقول الخبر قد يكون مفرد او جمله او شبه جمله مفرد كان نقول الفتاتان مهذبتان الفتاتان مبتدا مهذبتان خبر وايضا عندما نقول قد ياتي خبر جمله اسميه او فعلي في ضمير رابط الحديقه زهورها جميله حديقه مبتدا زهور مبتدا زين جميله خبر ثاني والجمله الاسميه في محل رفع خبر مبتدا اللاعبان هدفهما رائع اللاعبان مبتدا اول مرفوع بالال لانه مثنى هدفهما مبتدا ثاني مرفوع بالضمه الهاء مضاف اليه ومن المثنى حرف لما هنا الاعراب ورائع خبر مبتدا ثاني والجمله الاسميه هدفه ورائع خبر مبتدا الاول ايضا قد يكون خبر شبه جمله لان نقول آه على السور فوق الشجره فوق مبتدا فوق ظرف شجر مضاف اليه لان نقول ايضا على وصول في العش او الحصان في السباق الحصان مبتدا وفي السباق شبه جمله محله خبر والخبر شبه ايه شبه جمله قلنا ايضا ان المبتدا يحذف وجوبا اذا في حالات معينه اذا وقع المبتدا بعد لولا والخبر كونه عام فنقول لولا الماء العطش الناس او لولا الدواء لمات الناس او لولا انحقه لهلك الناس فلو قلنا لولا حفظ لم هذا الاعرب هذا الشرط واللي بعد لو لا أعراب مبتدأ وخبره محزوف تقديره موجود لو لا العلم لضاع الناس لو لا الدواء لماتى الناس لو لا عرفهم هنا غراب الدواء مبتدأ والخبر محزوف تقديره موجود تقدير الكلام لو, لو لا الدواء موجود لماتى الناس أيضا إذا عطفا على المبتدا بواو في و في المصاحبه وتسمى واو المعيه والخبر محذوف تقديره متلازما للخربات للتقدير من حيث التقدير انا بعد لولا اقدر كلمه موجود بعد آه... عند العطف اقدر كلمه لازمان ده معقول آه... كل باحث وكتابه نقول كل مبتدا باحث مضاف اليه و حرف عطف كتابه مضاف مرفوع والخبر محزوف تقديره متلازمين أصل الكلام كل باحث وكتابه متلازمين المبدع وفنه أيضا متلازمين المبدع مبتدى تمام وفنه معطوف مرفوع والخبر محزوف تقديره متلازمين لو كان مبتدى صراحا بالقسم فإنه يحتاج إلى عبارات معينة كأنه نقول يمين الله لا ينتصرنا الحق لعمرك نفسك نتقف لنا مصر من كبوتها عندما يقول لمن يمين الله باسم مبتدا يمين مبتدا واسم جملة نافيه والخبر محذوف تقديره متلازمين اسف تقديره آآ آآ قسم او ام قسم او ام يبقى سواء القسم مشع او قسم صريح المحذوف قسم او ام طيب عندما آآ نقول آآ الباحث آه اسف نعمره كم فقلنا مصر من كبواتها نعمره كم لم مبتدا امر مبتدا والخبر محذوف تقديره قسمي او يميني هل تعدد الخبر نعم يتعدد الخبر عندما نقول الله غفور رحيم تواب ورحمته واسعه الله اسم الجلاله مبتدا غفور خبر اول رحيم خبر ثاني تواب خبر ثالث وهكذا تعدد الاخبار تكلمنا أيضا عن أفعال النسخة وقلنا أفعال النسخة قد يكون أفعال النسخة من كان أخواتها أكد أخواتها قلنا كان أخواتها كان وأصبح وأمس أصار وليس وبيت أظل وأضحى وما دم وما زال وما مرح وما فاتح وما فكى وتعمل بأن تدخل على جملة اسمية فتنصب المبتدأ وترفع المبتدأ وتنصب الخبر وإما ناقص أو إما تام وقلنا الناقصه هي اللي تحتاج الى اسم وهي خبر اما التامه فلا تحتاج الا فاعل فقط تمام طبعا اسم كان ممكن يكون اسم ظاهر زي كان رجل يعمل الرجل اسم كان اسم ظاهر اصبح الطالب نشيطا الطالب اسم اصبح وممكن يكون ضمير بارز متصل من ضمائر انا و انت انا كان نقول كانوا اصبحت ام زين كل ده اسمه ايه اسم كان وخلاص خمر كان طبعا زي خبر مبتدا بالظبط مفرد وجمله نشيده جمله لما نقول كان الطالب عالما او اضحى الحق واضحا او بات الرجل قلقا نقول كان فعل ماضي ناسخ الطالب اسم كان عالما خبر كان اضحى الحق واضحا الحق اسم اضحى واضحا خبر اضحى ايضا ممكن ان ياتي جمله اسميه او فعليه كان نقول اصبحت مصر في اعلى مكانه تمام أو ما زال الحق فوق القوة، هذا يسميها شبه جملة أما لو قال كانت شجرة أوراقها الجميلة، يسميها جملة بعد أن أفرق إزاي، أصبح فعل ماضي ناسخ مثل الإسماء أصبح نشوف الخبر تميب المعنى في أعلى مكانة شبه جملة جار ومجر خبر شبه جملة جار ومجر ما زال الحق فوق القوة، ما زال فعل ماضي الحق اسمي ما زال فوق ظرف القوة نفلين يبقى خبر من نوع شبه جملة ايضا قد يكون الخبر جمله اسميه لان تحتوي على ضمير يكون مبتدا وايه وخبر تحتوي على ضمير مثل قولنا كانت الشجره اوراقها جميله طبعا أو كان فعل ماضي ناسخ والشجره اسم كان اوراقا ابتدى واوراقها جميله خبر والجمله الاسميه في محل رفع في محل نصب خبر كان ما زالت عروقها رائحتها جميله ما زال فعل ماضي ناسخ طبعا منفيه الورود اسم ما زال مرفوع بالضمه رائحتها مبتدا ولام مضافين وجميله خبر والجمله الاسميه في محل رفع في محل نصب خبر ما زال طبعا كان قد تكون تام لن تجد لها خبر واذا كانت منقصه فلها ايه لها اسم وخبر كما اقول مثلا انت قد ماذا اصبحت اذا امسيت طبعا اصبحت ما فيش امسيت ايه ما فيش يبقى كده اسمها ايه ثاني حربنا في كان النصر ايه اللي كان نصر كان ايه ما فيش يبقى النصر فعل ولا ليس اسمه كده اشتغلنا في كان النجاح ايه اللي كان نجاح كان ايه ما فيش يبقى ايه فاعل فقط تمام طيب عندنا افعال المقاربه والرجاء والشروع وهي افعال تحتاج منا لتذكر بان افعال المقاربه كده والرجاء تمام واوشك وقال هاي ان وجه عسى وحرى وخلولقه بعد شروع شرع بدا واخذ انتفق وجعل ان جاء هذه الافعال الخبر يقترب بين احيانا عندما يكون الفعل كاد وكرب يقل اقتران الخبر بين اذا كان الفعل اوشك يكثر اقتران الخبر بين اوشك اذا كان معه عسى ايضا يكثر اما حرى وخلولقه فانه يجب اقتران الخبر بين ورفعا للشروع كلها يمتنع اقترار الخبر كأن نقول كاد الولد يقع كاد فعل مضر يبن عن فتح الولد اسم كاده ويقع فعل مضار عفل وستد تقديره هو والجمله الفعلية في محل رفع خبر في محل نصب خبر كاده لو قلت او شكل مهندس عن يبني من البيت نقول او شكل فعل مضر يبن عن فتح والمهندس اسم او شكل وفاقه الضمة وان ادت مصر ويبني فعل مضار منصوب وفعل مضار تقديره هو والجمله الفعليه في محل نصب خبر او شبه فاذا قلنا عسى الله ان يدينا بهم جميعا نقول عسى فعل ماضي واسم الجلاله فاعل وانا منصوب ويتني خبران منصوب والفعل مستتر وهو والجمله الفعليه في محل نصب في محل نصب خبر عسى اما لو قلنا بدا المهندس يبني المدرسه نقول بدات على ماضي والمهندس اسم بدات ويبني فعل مضارع والمهندس فاعل وهو والجمله الفعليه في محل نصب خبر لاحظ ان مع كذا قربا يقل اضطربان مع اوشك يكثر مع عسى يكثر مع حرى وغولقه يجد اضطربان مع فعل جواب ابتدى الاضطراب ب ايضا اذا كلامها حروف ناسخه قلنا انها ان اخواتها تمام وقلنا ان وعن وكان وليت ولعل ولكن وحروف ناسخه تنصب الاسم مرفعه كان نقول إن حريات الشعوب غالية إن حرف ناسخ حرية اسمنا وشعوب طفليل وغالية خبر نوع الخبر طبعا من فرد تمام؟ ليتنا مدركون قيمة بلادنا ليت حرف ناسخ والنار ضمير مبنى في محل نصب اسم ليتا ومدركون خبر ليتا لعلنا كمحافظنا على صلاتي لعلنا حرف ناسخ والكيف ضمير مبنى في محل نصب اسم لعلنا ومحافظ الخبر لعلنا قد يقول الخبر مفت أو جملة أو شبن جملة ايه جمله زي ان المؤمن يتوكل على الله ان حق ناسب والمؤمن اسم ان وتوكل خبر مرفوع بالضم خبر مرفوع بالضم والفعل مسند تقديره هو والجمله الفعليه في محل رفع خبر ان ويقول مثلا يعلم الحاضر ان حريات الزمان غالي ان حق ناسب الحريه اسم ان ثمنه مبتدا وغالب خبر والجمله الاسميه في محل نصب في محل رفع خبر ان مهل. فقد ياتي الخبر ايضا شبه جمله كان نقول ان زيد بالجبي ان حضر زيد وزيد اسم ان وفي بيت شبه جمله خبر هل يبطل عمل ان نعم يبطل عمل ان اذا اتصل بمان كافه كل ان وخاضها يبطل عملها ما عدا واحده بس اللي هي اي نيتها فلو قلنا ان المسلمين منتصرون نقول ان حرف ناسخ واسم ان منصوب بالياء انا جندك الثالث منتصرون خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على الكلمه طيب لو قلت ليت المجاهدين متحدون ليت حرف ناسخ المجاهدين اسم ليت منصوب بالياء متحدون خبر ليت مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره فلو دخلنا على ان ما الكافه تكون فعامله نقول ان المسلمون منتصرون انما المسلمون خلاص كده مقضي هم يسمون اسمنا تنتصرون خبر إنا. اما لو دخلنا ليت كاف على ليت قد طبت عملها قبل طبت عملها اقول ليتنا المجاهدون متحدون ليت ما كان سوف مكفوف المجاهدون مبتدا مرفوع بالضمه متحدون خبر مرفوع بالاضمه اسف مرفوع وان متحدون مرفوع بالضمه اما وجه اخر ما يقول ليتنا المجاهدين متحدون ليت ما كافه وكفوك، المجاهدين ليت منصوب بليات ومتحدون خبر ليت مرفوع بالأول لأنه مجمع مذاكرة. نكتب بهذا القدر من الشرح ونبدأ تطبيق عملي على صورة الكهف تمام وهي من الصور العظيمة في الإعراب والنحو فيها كم هائل ورائع من الأعرابات الرائعة الجميلة الطائمة هل نبدأ بقول المولى عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عواجه الحمد قلنا الجملة الإسمية تبدأ بإسم والإسم يكون غالبا معرفة فنقول الحمد لله الحمد مبتدأ وفوان رفع الضم لله أول ما أبدأ أقول الحمد ده سمبتدأ هي محتاج لخبر ابدا افكر في خبر ازاي ابقى عارف انواع الخبر اتوقع دائما ان في ثلاث انواع واحد منهم يجيني خبر مفرد او جمله او شبه جمله يقول الحمد لله اه لله كده جمله تمت خلاص تمت كده الحمد لمين لله الحمد مبتدا واللام حرف جر واسم الجلاله في محل جر وشبه الجمله في محل رفع خبر مبتدا الحمد ابتدا لله لام حرف جر واسم الجلاله في محل جر وشبه الجمله في محل رفع خبر ابتدا الحمد لله الذي خدنا من الاسم الموصول قلنا ان الاسم الموصول لو جه بعد معرفه يعرف غالبا نعم الذي انزل على عبيده الكتاب الحمد لله الذي انزل الذي حرف الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر في محل رفه نعط آسف أنزل فأنزل فعل ماضي مبنى عن فتح والفعل مسادة تقدره هو والجملة الفعلية لا محل لها من العرب سادة الموصول لما تكلم عن اسم وصول قلنا نتكلم عن موضوع الصلة من اسم وصول وجملة صلة وضمير عائد كل مع بعض كده كأنها محتة واحدة في الكلام يبقى الحمد لله وصف العز وجل الذي أنزل على عبديه الكتاب الذي تعرف نع والجملة لا محل لها من العرب على عبديه جر مجرور والهاء ضمير جر ضمير مبني في محل جر مضافل ليه ليه قلنا ضمائل حكنا إذا اتصلت بإسم فإنها تعرب ضمير مبني في محل جر مضافل أنزل فعل ما الذي أنزل الله عز وجل أنزل ماذا الكتاب الكتاب مفعول به طيب وينفع أفرق بين الفعل والفعل مفعول به طبعا ينفع ينفع قدم جر مجرور أو أي حاجة ولم يجعل له وجا لم طبعا تدجزم ويجعل فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون وله شبه جمله جار ومجرور ووجا مفعول به اصلا اخي في هذا القران ولم يجعل وجا له يجعل وجا ايه لا. يجعل فعل والفعل ستقدر وهو ووجا مفعول به من الذي يجعل هو يجعل ماذا يجعل وجا قيما قيمة اننا بتكلم عن مين؟ عند كتابة قيم صيغة مبالغة على اوزن فعيه اذا انها مشتقة وناكرة وصاحبها معارفة وتعرب حيالي قيمة حيالي كلمة دي الكتابة لانها ناكرة ولانها منصوبة ولانها مشتقة ولانها صاحبها معارفة لينذرة طبعا لانه التعليم وهي لتنظم الفعل مضارع وينذرة فعل مضارع موصوبا لنظم الفتحة من يندر هو يندر ايه بعثا شديدا يبقى ماذا يندر هو يندر ماذا بعثا بعثا هنا مفعول به من سمال النظبي شديدا بعثا شديدا طبعا شديدا ده ايه نعت طيب من لدنه طب ليه بعثا شديدا نعت قال ان بعثا نكرة وشديدا نكرة وثنين المفرق وثنين المذكر والثانية التصف الأولى باسا شديدا اشير شديد الوصف كلمه ايه باس من لدونو طبعا من حرف جر ولدون اسم مجرور تمام و الا ضمير مبني في محل جر مضاف طبعا لدون ده ظرف المفروض المدار دي هنا اسم مجرور انا اقول اسم منسوب في محل جر اسم مجرور وال هي ضمير مبني في محل جر مضاف اليوم يدرا ويبشر لينذرة ويبشرة لينذرة ويبشرة لينذرة وعلى اثنين منصوبة بالإيه, بالإيه؟ بالتال طب ويبشرة قال يبشرة لأنها معطوف عليها فنقول معطوف مجرور أو منصوب أو أي شيء آخر المعطوف دايما بيتبع ما قبله في العراب فنقول معطوف منصوب او معطوف مجرور او غيره فالمعطوف هنا هو كلمه يبشر معناها فتحه منصوبه ليه عشان عطوف على كلمه يومر يومر هنا فعل مضارع منصوب مين اللي يبشر هو يبشر مين المؤمنين مين اللي يبشر هو يبشر مين المؤمنين المؤمنين دول مفعول به ما نسال نفسنا من الذي يبشر هو الله عز وجل يبشر من المؤمنين ما فعلوا وصبر الناس بهم المؤمنين الذين المؤمنين الذين معرفه معرفه المؤمنين معارف ال والذين نعت لها لانه معرفه ايضا واسم موصول قلنا الاسم الموصول ده جاء بعد معرفه فانه يعرب غالبا الاسم دائما غالبا يعرب نعت المؤمنين الذين طب ما تمش حاجه من الذين لا انا فهمت لما اوصلها بالجمله الصله بتاعتها بقى كده لازم افهم الذين يعملون الصالحات فجمله يعملون الصالحات ليس لا محل من الاعراب لانها صله الموصول ولان ادت معنى اوصلت الغزاله فهمتنا ما المقصود بكلمه الذين الذين ايه مين الذين الذين ايه يعملون الصالحات تعمل فعل فاعل ومفهوم ثبوت النون تنفع الخمسه اول جماعه فاعل تمام والصلاحات مفعول به والجمله الفعليه في محل رفع اسف ما لمحل لا هم من لا طيب ان لهم اجرا حسن بقى معلش الصلاحات منصوبه ايه يعني نقول الصلاحات دي لازمها منصوبه ولكن اخرها كسره ده منصوب ايه بالكسر نتكلم عن الكسره قال لانها من العلامه الفرعيه التي تلحق جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم. السالم يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالفتحه طيب اسم الجنس يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره وينصب ويجر بالكسره لذا قلني عملونا الصالحاتي أن لهم أجراً حسناً أنه حرف ناسم ممكن اسمه يجي بعد أو يتأخر عنه تمام؟ فقال أن لهم مش ممكن لهم انت بس منه ليه؟ لأن لهم حرف جار وهم ضمير مدف محل رجال تمام؟ طب لهم ايه؟ أجراً حسناً أجراً في اسم أنه ونصوب وحسناً مع التمنصوب أصل كلاب غير القرآن ان اجرا حسنا لهم اجرا اسم ان فحسنا نعت ولهم شبه جمله في محل رفع ايه في محل رفع خبر ان ماكثين فيه ابدا ماكثين حال ماكثين حال مين هم اللي ماكثين المؤمنين طب عرفت منين حال كيف حال المؤمنين ماكثين وعرفت ما منين كمان ان الحال نكره وصاحب معرفه ان الحال مجتين فان صاحب الحال منين معرفه تمام والحال مشتق هنا الحال طبعا اسم فعل منصوب ماجتين ما فيه ابدا قلنا فيه في في حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر ابدا تعرب ظرف ابدا تعرب ايه ظرف وينذر الذين قالوا انتخب الله ولا وينذر وينذر فانا بنذر عليه منصوب عشان معطوف على, على منصوب هناك بينذر ويبشر وينذر يبقى انت هتطلع انزمه دايما بنذر عليه منصوب وينذر مين ينذر هو هذا فعل تام غير مستتر تقديره ينذر من الذين قالوا اتخذ الله ولدا فمن ينذر هو ينذر من الذين الذين ده ايه اسم منصوب مبني في محل نصر مفعود به طيب اسم مبني؟ اه اسم مصر قالوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا طبعا جملة قالوا لما حللها انا الا العرب لانها جملة سلطة مصر قال فعل ماضي هو الجماعة فعل والجملة الفعلية في محل اه ايسد لا محل لها من العرب. قالوا ايه اتخذ الله ولدا اتخذ فعل ماما اسم الجلاله فعل ولدا مفعول به يبقى قال اتخذ الله ولدا اتخذ فعل ماضي اسم الجلاله فاعل ولدا مفعول ما لهم ب منعه طبعا في حاجه لسه ما خدناهاش اللي هو حروف الجر الزائده يدخل حرف الجر من على اي كلمه تصبح حرفا زائده وتبقى مجروره لفظا زي ما بنقول كده طبعا طبعا لها شروط مش اي من لازم يكون قبلها نفي او استفهام وبعدها نكره قبل النفي او الاستفهام وبعده اي نكره طبعا ما لهم ب من علم من هنا زائده تمام بعد هناك كلمه علم قبلها نفي لو كلمه من ما لهم بي من اذن طيب اصلا ما لهم بي اذن غير القران في العلم ده منتدا مؤخر ان انتدا مؤخر نسمي عليه اين انتدا مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور لفظا مرفوع محلا ولا لآبائهم ولا لوحال عطف لانها فيها نعمل م... لها بمنه بآبائ جار ومجرور لام حرف جر اباء اسم مجرور وهم ضمير مبني في محل جر اسم ظرفي كبرت كلمه تخرج من افواهم اي يقولون الا كذبا كبر فعل ماض والتاء تاء الايه تاء التانيث عرفت منين علامكم كبرت كبرتش كمرت ولا كمرته ولا كمرتي كبرت, ولا كبرت. كبرت. كلمته معظم الناس هين قالك كامره فعل وكلمه فعل لا ما دام جت منصوبه يبقى مش فعل اصل الكلام في غير القران كبرت الكلمه كلمه يعني كبرت الكلمه التي قالها هؤلاء هو اتخذ الله ولدا كبرت عند الله كلمه فكبر فعل وتالت التمييز والفعل مستتر تقديره هي اوضع الكلمه وكلمه تمييز منصور. يبقى التاميز وكلمة تمييز منصور. تخرج من افواهم. تخرج فعل مضرع مرفوع. المزبق ناصر من, من الجازب. الفعل مستدر تقديره هي. من افواهم جروا مجروح وهم مضاف اليه. ان يقولون الا كذبا. ان يقولون الا انحرف لما هذا المعراب. يقولون فعل مضارع مرفوع في بوت النون. كمان? اول جماعة فاعل الا ده اسدانة محللة من الاراب كذبة تغرب مفعول به كأنه يقولون كذبة يقولون ايه كذبة ما يقولون فانو درامو بتوطنون كذبة مفعول به فلعلك باخن نفسك على اثارهم لعل حرف ناسخ الكاف اسم العلم مبني في محل مصر باخن خبر باخن قاتل يبغى نفسه تباغى فاعل اسف خبر مرفوع وعلامه الضمه خبر على فرض الضمه نفسه مفعول به يبغى طبعا زي ما قد ان شاء الله اسم فاعل عامل تمام يبغى القتله نفسه مفعول به كان تبغى انت نفسك على اثارين على حرف جر واثار اسم مجروريه جذره هم أو الهاء مضاف إليه والنوم للجال إن لم يؤمنوا إن حرف لمحلم أعراب لم حرف لمحلم أعراب يؤمنوا فعل مضارع مرفوع أثر مجزوم وعلم تجازم حزف النون لم هذا الجازم تجازم تجازم فعله أحد أو الجماعة طبعا إيه فعل آآ لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الباحر فجار زائد الحديد هذا اسم اشاره مبني في محل جر الحديد بدل مجرور ليه هنا اشار اليه ده مذكر ولا مؤنث زي بعض يبقى اسم اشاره اذا جاء بعد معرف بال قال واشار ليه فانه يعرب غالبا اي غالبا بدل طبعا بدل ماله مجرور لان بهذا مجرور اسف اي من اجل الاسف من اجل الايه من الاسف يعني مفهول لايه مفهول لايه انا جعلنا انا هي اصلا انا نا انا جعلنا ما على الارض زينة اللهم <تصفيق> انا انا في ناسي انا ضمير مبني في محل نصب اسم إن. قلنا انا قلنا اسم ان الضمائر هيكنا انتتصلت بان تصبح اسم ايه اسم انا ان جعلنا ان جعلنا طبعا ان هذا اسم خبر زي ما خدنا قد يكون خبر ان مفرد او جمله او شبه جمله طب جعلنا جعل فعل ماضي والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل جعلنا عرفت اننا فاعل ان قبل اسكون جعل لما معنى اسكونها جعلنا اما الفتح في النون بتاع ما على الارض جعلنا ما طبعا هنا ما موصوله ما اللازم لما خدنا الاسماء الموصوله قلنا الاسماء الموصوله اما متخصصه او غير متخصصه متخصصه الذي ولات والذي ولا الذين قلنا والذي والاولى والمتخصصه غير المتخصصه ما الغير العاقل ومن العاقل جعلنا ما على الارض اي الذي على الارض زين دلها على حرف جر والارض اسم مجرور و آآ زينه آآ خبر اسف معنى زينه مفعول به بالفعل جعل جعلنا نعد الارض زينه هو جعل بيعمل ايه بينصب مفعولين زي ما اخذنا بينصب مفعولين جعل فعل ماضي و ما والنا فاعل ومفعول به اول وزينه مفعول به مفعول به ثان زينه ده لها جار ومجرور لنبل وهم اللام حرف ادات تعليل حرف لما هنا رب نبلوه فعل مضارع منصوب على الظبط بالفتحه نبلوهم هم مفعول به منصوب على الظبط طيب ايهم احسنوا عملا ايهم احسنوا عملا طبعا اي هم اسم مبتدا هم من المحال للجره والمضاف اليه واحسن اسم مفعول يعرب خبر وعملاً تميزًا. أي يوم أحسن عمله؟ أي يوم أحسن وإيه؟ عمله؟ آآ في آآ هذا الجزء من أعراض سبتكار يعني طبقنا قد الإمكان على ما أخذناه في المحورات السابقة من الامتدأ والخبر وإن أخواتها والضمائر وغيرها وسوف ينفيدنا بإذن الله في الامتحان القادم وارجو لكم التوفيق في هذا الامتحان واقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته